وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِئَتَيْنِ مِن قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ